فإذا كان يعرف الاوقات يعرف مثلا قديما بالظل أو بالصبح او بالشبك او ما اشبه ذلك يعرفه بمعرفه تامة وحديثا جعله بالساعات الدقيقه التي لا تختلف وبالتوقيت والتقويمات المحققه المدققه فإذا كان عارفا بالوقت وصح ان يعين مؤذنه اما اذا لم يكن عارفا فلا يصدق مخافه أن يؤذن قبل الوقت او يؤخر قبل بعد الوقت لفيوقع الناس في الخطا فلا بد ان يكون معهم الهه دقيقه بالاوقات قد لا يحتاج يعني بالأخص البلاد الكبيرة قد لا يحتاج إلى معرفة دقيقة كل يعني أنه يسمع المعذني يعني ين ينتحل ويسمع وبالأخاص بعدنا وجدات المكررات وقد يختفى لبعض المعذني ها إذا أهل الناس أهل هذا المسجد قد يسمعون خمسه مؤذنين ومؤذنهم لم يؤذن مثلا يعني هنا من تتابع هؤلاء المؤذنين ان الوقت قد دخل وان مؤذنهم حيث تاخر انه منشغلا انه قد اخطا سمعنا خمسه مؤذنين او سته في وقع الوقت أعرف أنه قد دخل فلنا أن نصلي ورى مؤذن مؤذن مستدنا هنا نجوز مثلا ونعرف بذلك دخول الوقت فنمسك مثلا عن الأكل في رمضان بالسحور ونفطر على أذانهم لا نفق يد مؤذن واحد يا يقول القائل لا أنت أصلي بالنسبة لذلك؟ فلا أبشك عن, عن السحور حتى يؤذن ولو أذن هؤلاء العشرة أو لا أسطر حتى يؤذن ولو أذن هؤلاء العشرة نقول هنا فخطأه هو أقرب ينخطأ هؤلاء العشرة <تصفيق> لا لا بلعدي لا الأصل الأصل أنه إذا المؤذن مثلا قد أذن يمسك أو يصبر عرف أن هذا مؤذن المثل يتحرج عن إيقاع الناس في الأذن جاز له متطاهر لحديث أبي هريرة لا يؤذن إلا إلا متوضّع رواه الترمذي والبيهقي مرطوع وروي موقوها وهو أصح لأن الطهارة أكمل الحالات أكمل حالات المسلم أن يكون متطهرا من الحدثين حدث الرسل وحدث الغضب ولأن الآلاء ذكر والأفضل للانسان ان لا يذكر الله الا على طهاره وان كان يجوز ان يذكر الله وهو محدث او وهو جنود لكن لما كان هذا ذكرا شرعيا تاكد في حق المؤذن ان يتطهر من الخدثين ولان الاذان داخل المسجد يتأكد أن لا يدخل المسجد إلا وهو متطهر، ولأنه يدعو إلى الصلاة التي لا تنصح إلا بطهارة وهو متصل بها يتأكد في حقه أن يكون متطحرا في حق hallo ja wat heb je daar gedaan die was je naar de koeien nee dan gaan we naar de koeien het فيهما أي الأذان والإقامة لقوله صلى الله عليه وسلم لبل... لبلال قم فأذن وكان مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤذنون قياما وقال ابن منذر أجمع كل من نحفظ عنه أن من السنة أن يؤذن قائما أن... فإن أذن قاعدا لعذر فلا بأس قال الحسن العبدي فرأيت ابا زيد صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤذن قاعدا وكانت رجله في سبيل الله رواه الأثرم ويجوز على الراحلة قال ابن المنذر ثبت أن ابن عمر كان يؤذن على البعيد فينزل فيقيم ذكره في الشرح هذا أيضا من السنن أن يؤذن ويقيم وهو قائم لا قاعد إذا كان قادرا فإن كان عاجزا أو بعوقا جاهد له أن يؤذن وهو قاعد للعذر وكذلك يؤذنه الراكب للعذر ايضا اذا كان مستعجلا مثلا وخاف ان يتاخر بنزوله انجاز ان يؤذنه على راحلته على سيارته فلكل السنه ان يؤذنه الراكب على قدميه سواء كان في مئذنه منارة أو على أو على أو في وسط مسجد كما في هذه الازمنه بحيث يؤذن أمام المكبر وسواء كان اذان صلاة أو اذان خطبة كالاذان الذي بين يدي الخطيب للجمعه جمعة يؤذنون وهم قيام هكذا السلة وكان من الحكمة في ذلك أن الأدعى وهو قائم أن يكون الأدعى إلى رفع الصوت وإن كان قد تحصل الحكمة التي هي رفع الصوت أو بلوغ الصوت بواسطة مكبر من البلوس لكنه خلاف الاولى وخلاف السلة فإذا وجد عذر كأن يكون المؤذن بعوقاً أو مشلولاً أو مقعداً فعذره يسوع له أن يؤذن جادساً لكن لا يكره أذان المحدث نص عليه لأنه لا يزيد على القراءة في الشرق كلمه كلمة قائما يظهر أنها ساقطت قبل قول حيهما بعد قولهما متطهرا لكن يشكن قوله بعد ذلك أنه يصحر أذان المحدث حيث رجع إلى الطهارة فشرح لانه شرح على نسخه فيها القيام بعد الطهاره لان من سنن الأذان كون المؤذن صيتا وكونه عالما بالوقت وكونه امينا وكونه يؤذن وهو قائم وكونه يؤذن وهو متطهر ولما اتى على الطهاره ادخل بين جملتيها القيام فالطهارة فيها جملتان الجملة الأولى قوله متطحقا والجملة الثانية قوله يصح أذان المحدد دون إقامته فأدخل بينهما القيام قوله قائما فيهما إذا يمكن أن يكون قوله فيهما يعود على الأذان والإقامة ويمكن أن يكون قوله فيهما يعود على الطهارة وعقيا يعني متطحرا فيهما وقائما فيهما الأحسن إضافة قائما ذكر أنه يصح أذان المحدث وقد وردت تحاديث تدل على دوازي من المحدث يذكر الله وقد صحح بعض العلماء خطبة المحدث للجمعة بل صحح خطبة الجنب يقدر مثلا أنه خطب وهو جنباً ما سي أنحدثه ونصح هؤلاء يتذكر أنه بعد ما على له خطبة أو تدعى في الأذان صحة إن شاء الله. فبكل حال يصح إن شاء الله أن يؤذن وهو محدث. <تصفيق> وأن كان جنبا إذا عرف أنه يجوز له دخول المسجد اذا لا ك... تغضب لأن الوضع يخفف الجنابه فإذا خشي ان يتاخر وهو جنب خشي ان يتاخر واذن وهو جنب او تمكن مثلا من الوضوء واذن قبل ان يغتسل فلا باس قد يصبح جنبا وإذا اشتغل مثلا كان مثلا في وقت برد استغل بتسخين الماء ونحوه اخر الاذان فيشتغل بالاذان ثم ياجر ويغتسل ليتمكن من الصلاه بعدما يتطهر هذا يقع كثيرا وهكذا ايضا إذا اذن وهو محدثا لغير الفجر محدثا الفجر اصغر او اكبر صح أن لهم تركه كهيه للأول. إلا لا يجوز أن يذكره في المسجد إلا إذا توب. لقد لنا في الصباح والغسل، إنه الصحابة كانوا يتوبون لهم. جنودنا يجلسون في الحلقات يستمعون الفوائد والعلم. بل إقامته للفصل بينها وبين الصلاة بالوضوء قال مالك يؤذن على غير وضوء ولا يقيم إلا على وضوء الماجد له أن يقيم وهو محدث يعني إذا قمه محدث صلى قبله ذهب يتوضع فذاته جزء من الصلاة فلا يقيم إلا بعد ما يتوضع وهناك وقت عشر بين الأذان والإقامة فما كانوا فيه من الأذان من الوقت أو من الوقت سال ذكر هذه الحدثة الأكبر. كلن أصح. ويسن الأذان أول الوقت الإمام روى أن بلالا كان يؤذن في أول الوقت لا يخر لا يخرم. لا. يخرج لا يخرج. وربما أخر الاقامه شيء الرواه ابن ماجه. لا يخذل يعني أنه على وتيره واحدة لا يتأخر عن عادته رضي الله عنه لا يتقدم ولا يتأخر لأنه عرف الوقت بدقه فصار يؤذن حين يدخل الوقت حتى كأن الناس عرفوا وقته من تردده ولعل ذلك من آثاره ممارسة أنه بمراسته هذا عرفه أو أنه يدل على حرصه أن فرصه وجدت اهتمامه بالصلاة أدى إلى أنه يصليها يؤذن في وقت محدد لا يتقدم ولا يتأخر هكذا ينبغي المؤذن أن يذكر بالأذان وأن يجعله أول وقت أول ما يدخل لأن الصلاة في أول الوقت أفضل كما سيأتي إن شاء الله والترسل فيه لقوله صلى الله عليه وسلم لبل... لبلال إذا أذنت فترسل وإذا قمت فحد الرواه أبو داود <متحدث> إن هذا دليل الترسل وان كان الحديث قد تكلم فيه بعضهم لكن له شواهد وطرق يتقوى بها لكل حال هذا دليل على ان المؤذن يترسل بالاذان يعني يتتبع يقف على كل جمله ويقف على كل جملة ويمد صوته بها مهما استطاع يلاحظ أن المؤذنين في هذا الوقت ما يقفون إلا على جملتين التكبيرات يكبرون التكبيرتين الأولتين بنفس واحد ما يقفون إلا بعد التكبيرتين وهكذا التكبيرتين الأخيرتين يجعلون ستة تكبيرات لثلاثة ينفس والواجب أن تكون بستة يقف على كل تكبيره كما يقف بعد كل جملة من التشهدات والحعلات هذا هو الترسل إذا أذنت لترسل وإذا أقمت لتحدث ولأن القصد من الأذان رضع الصوت وذلك يتاكد فيه ان يفرق جمله يمد الصوت يمد حروف المد كاللام من الله يمدها وكذلك في الشهادة اللام من لا اله الا الله يمد حروف المد بقدر ما يستطيع ويفخر الألهاب ويترسل هذه الأذان ويقف على كل جملة يفرق بين الجمل، فبذلك تطور مدة مؤذن الأذان يسمعه المتشاغل والساهي والغافل مثلا قد تكون مشغل القلب فلا تنتبه إلا لكلمة من الاذان ربما لا تنتبه إلا لآخر تفبيره او لاوسط دون لهين فالانسان الذي قد يكون منشغل القلب إذا اسرع الاذان انقضى بسرعه قبل ان ينتبه له هذا المنشغل مثلا بخلاف ما اذا ترسل فانه يحصل بذلك سماعه أو سمعوا غيره ليس فيه دليل هكذا استدلنا أن استدل يستدل لهم مؤذني الحرم أو المؤذنين الآن الذين يجمعون بين التكبيرتين استدل لهم المبارك هوري لأن المؤذنين الذين في الهند المبارك هوري من الهند قبل دون مؤذني الحرم الآن فصاروا يؤذنهم مثلهم يجمعون التكبيرتين بنفس الواحد واستدل لهم المباركة فوري بحديثه اذا إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر فقال أحدكم الله أكبر الله أكبر لا دلالة في هذا الحديث لأنه ما ذكر على التكبيرتين لأنها رسول الله صلى الله عليه السلام ما أرد إلا بيان الجنس أراد بيان على الجنس بحيث أنه اقتصر على البعض ذكر تشهد واحدا وحيعلة واحدة وتكبيرتين من التكبيرات الأربع فدل على أنه أراد الجنس ولم يكن ولم يرد أنه يسردها أنه يسردها فتقول بعدها الله أكبر الله أكبر بل أراد إذا كبر الإمام إذا كبر وهو قوله الله أكبر فقال أحدكم الله أكبر وتشهد فقال فتشهد وحيعلف حقا حصل له السواق الذي هو كذا وكذا إذن ما ندري هل الرسول عليه السلام عندما تكلم سردها اوقف ربما الرسول سلم قال إذا قال أحدكم أو إذا قالوا ما أدري الله أكبر الله akbar. فقال احدكم الله اكبر الله akbar. من akbar. يدرينا انه قال hij اكبر Allah akbar. Allah akbar. Dus dat ze niet meer ما ينبغي يأتينا التحريمه التحريمة تكبيرة هذا من صلاة الصلاة أن بعض الناس يغلطون في الآية التكبيرة سواء المؤذن أو الامام أو المؤذن فمنهم من يمدوا همذة الله الله أكبر ومنهم من يمدوا همذة أكبر الله أكبر ومنهم من يمد البعض من أكبر يقول الله أكبر وكل هلعب. لحم ومنهم من يقلب الظمة ويسكن الهاء المضمومة فيقول الله وأكبر فيقع في زيادة ونقص ويقع هذا عظاه التشهد يسكن الدال من أشهد ويقلب ضمة هواه يقول أشهد ولا إله إلا الله أشهد ولا وهذا أيضا خطأ والغالب ان هؤلاء من العوام من الذين يصعب عليهم تطبيق الحركات أما الذين مقرموا أنفسهم بالصغار على الحركات وعلى النطق بالكلمات فإنهم يسهل عليهم إذا عوذوا أنفسهم فإنهم يعتادون ذلك ويخفوا عليهم والكبير يصعب إقامته إذا عرضتوا مؤذنين we staan op de dag dat we de dag dat we de dag dat we de dat we de niet dat niet بين, بين هو المجلس قد يقولها ولكن اذا صعد على المئذنه رجع الى حالته ولم, ولم يقنها وهذا ينبغي الانسان في صغره ان يماذن نفسه اما الذين درسوا وعرفوا العربيه الفصيحه ولا تقوم بها هؤلاء ان شاء الله لا يصعد عليهم انما هذا في الأم جين الذين ما تعلموا إلا ما هنظر كلا بشكل صحيح وفيه الكلاف الصحيح يعظم بالجهب وبالقصد ونظر عنه ما يقول ما يصح لأنهما أتى الشهادة لأنهما شهدنا شهدنا فالبسولة يصبح من الله ولا يأتي بما شهده خبر أنك يجمع كباب وهي الطبول الطبول يقار لها كبارات فإذا قال كباب فهي جمع أو مهرد من مهرد الطبول غير المعنى بلا شكل لا يخص ja, is. Maar ik ben er niet. Ja, dat Ik ben er وأن يكون على علو قال في الشرح لا نعلم خلافا في استحبابه لأنه أبلغ في الإعلام وروي أن بلالا كان يؤذن على سطح امرأة من بني النجار بيتها من أطول بيت حول المسجد رواه أبو داود لكن هي هذه الأزمنة قد لا يحتاج إلى أي على علو إذا كان يؤذن في المكبر يقتصر عن الأزام في المكبر وكان في وساط المسجد لكن سماعات المكبر تجعل أرهيعة حتى تنهب بالصوت للجهات التي يعني بالصوت جهتها أو يرادو لداء أهلها إلى الصلاة يجعل في كل جهة فلكل حال إذا كان يؤذن بدون المكبر فإن سميه محققة في كونه يصعد على مئذنة أو بيت ضفيع كما فعل بلال في على سقص هذه المرأة الذي هو أرجع البيوت وإذا تيسر له هذا المكبر اكتفى به ولو كان هو جلسط الصف صيدهم الآن الماء بين هذه هل هي يعني السنة في وضعيها لأنه الآن تقريب الربيعات لا يستطيع أن تقريب الماء لأن هي صعد إلى أعلى مثله تغط مثل شعر مثل ما يصل مثلا تكون شاطرة يا لكل حال وهي أولا بعلة أمارات للمساجد <تصفيق> فإن علامة المسجد أمران المخارب والمنارات وثانياً قد يحتاج إلى الصعود عليها على الأذان إذا انطفأ الكهرباء أو لم يكن هناك مثلاً لم يتيسر المكبر يصعد عليها وهذا كانت رفيعة كثيراً اختفى بالصعود إلى وسطها واذل في وسطها اذا كان مثلا بها فتحات خرج مع فتحه من فتحاتها واذل ليفعلها بالماده المسجد الكبير صحيح انه لا يستطيع يصعد علىها كبر سنه وثقبه لكنه يصعد الى نصفها الفرد ثم ياتي في الوسط طاولات يعني ممتده هنا لم يبقى عنده يكون لها صوره مشابه ارجع الى كان على سطح نفسي صح أنها كانت في عهد الصحابة وإن عثمان وثن... لما أمر بالاذان الأول أمر أن يؤذن على المنارة يسموها الحديث وذل على أنهم يجعلوا المنارة يسموها مئذنها منارة التهرة في عهد الصحابة وإذنها رافعا وجهه جاعلاً سبابتيه في أذنيه لقول أبي جحيفا إن بلالاً وضع أصبعيه في أذنيه رواه أحمد والترمذي وصححه وقال العمل عليه عند أهل العلم وعن سعد القرض أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بلالاً أن يجعل أصبعيه في أذنيه وقال إنه أرفع لصوتك رواه ابن ماجة تشكيل أصبعي الأصبعي قلت جائزاً هي فتف... الهند وضمها كسرة والباء كذلك الفلة إلى ضمها كسرة يكون في تسع لغات الهلا تطلق في اللازم حركات الألف وحركات الف <تصفيق> إنه العاشرة صوت هلا فهذا أنه يرفع بصره يعني منذب يرفع بصره إلى السنة يعني لا ينضب إلى أمامه اذا كان على مناقة أخافة أن يقع بصره على بعض أهل العائرات أو البيوت بل يرفع بصره أعلى ويجعل أصبعه بأذنه والحكمة في ذلك أولاً أنه أرفع بصوته المشاهد أنه كلما جعل صدعيه بأذنيه كان ذلك أقوى بصوته ثانياً أنه أحفظ ان لا يخرج الصوت من أذنيه المشاهد أن الإنسان لا صوت بقوة يخرج الصوت من أذنيه يتأذى بذلك يحفظهم بإفخاء أصابعه في أذنيه، ولا يعني في بعض الروايات أنه يسد أذنيه بيديه ولكن الرواية سابته أنه يدخل سدابته في أذنيه، وعلى كل حال هذا يعني لأجل هذه الفكرة المعقولة ذا لم لما يفعل ذلك فاذانه صحيح أم لا؟ مستحيل. الكلمة أصبعه يقال انها تطلق على السبابة أنها أقرب الاصابع أغلبها وقد مر لي لأتذكر انها أنها سبابة لأعرف أصبعها السبابة. Laken ik zo aan de haak Ik wil een schip in de ogen van de kant van de de kant van de de de مستقبل القبلة لفعل مؤدنيه صلى الله عليه وسلم وقال بالمندل أجمع أهل العلم على أن من السنة أن يستقبل القبلة في الأذان. وذلك لأن القبلة هي أشهر الجهات ولأنها جهة نصلي والصلاة والأذان شعار للصلاة ودعاء إليها يستقبل أغلب أفضل الجهات في أذانه الأذان. ولو أذن لغير القبلة فيصح فإن ابن عمر عندما كان يؤذن راكباً لا يقول للراكب قد يسير إلى جهة غير القبلة، فقد يشك عليه أن جت علقه نحو قبلة، يقول على أنه يجوز وإيش زي لغير القبلة، وإذا أذنا القبلة فإنها ينتهي كما سيأتي في علتي. ولكن لا يستدير بمدنه كله. الله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه تكونوا مرموا قبل الجسم أو بس بوجه المقصر؟ بالجسم بالأسر الجسم له بجسم وليسد عن الجسم تطلنه بصدره يقدم به واذا اكتفى الوجه بس. حل الاسم الجسم؟ كما لا يصيبه إذا استقبلها إذا إن نوع أحمقها في الصلاة لن يستقبل بجسده يعني بجسدها لقبلها في الصلاة إلا بوله بسم الله الرحمن الرحيم قال رحمه الله تعالى ويلتفت يمينا لحي على الصلاة وشمالاً لحي على الفلاح لقول أبي جحيفة رأيت بلال يؤذن فجعلت اتتبع فاه هنا وها هنا يقول يمينا وشمالا حي على الصلاه حي على الفلاح متفق عليه. اللهم صل وسلم على محمد. لما كان المؤذن مأمورا برفع الصوت اليا أهل البلد. الذين في اقاصي البلاد حتى يعرفوا الوقت فإنه يأتي بالأسباب التي تبلغهم فمن الأسباب كونه صيتا وكونه يرفع الصوت بقدر ما استطاع ومن الأسباب كونه يلتفت عن يمينه وعن يساره حتى يذهب صوته في هاتين الجهتين لان الصوت غالبا يذهب في الجهة الذي يتوجه اليها المؤذن كما نعرف مامور بان يستقبل قله في جلد جملته لانها اشرف الجهات ولكن لما كان مأموراً أن يبلغ بقية الجهاد، ثم له أن يلتفت وأخذ من حديث أبي حيث هذا أنه ليس هناك التفات في التكبيرات ولا في التشهدات إنما يلتفت في الحيعلتين والمحظوظ أنه ينتهي في حي على الصلاة في المرتين عن يمينه وفي حي على الفلاح عن يساره ليبلغ يبلّر من في تلك الجهاد وإن من خلفه فإنه إذا لو عنقه كفى لأنهم يسمعون أو يقوم سماعهم من الجهات التي يمتفت إليها ثم هذا إذا كان صوت يذهب بنفسه أما إذا كان يذهب بواسطة المكبر الذي وجد في هذه الازمنه فإن الالتفات قد يضعف الصوت فجاج ذلك استحب بعض العلماء أن يتوجه إلى إلى الآخرة التي امامه والتي تدفع صوته إلى أجهزة المكبر فحين إذن نقول لا حاجة إلى الالتفات الكثير من سيئنا أنه إذا التفت كثيرا لم يلهم صوته ولم تلتقط هذه اللاقطة بل يذهب صوته عن جهتها فإذا إما أن يلتفت بوجهه قليلا لا حرصه على مقابلة اللاقطة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 موضع للصوت الصوت كما هو مشاهد. فإن كان هناك جهاز من الجهتين ارتفت. على كل حال عرفنا الحكمة في الارتفاع، وأنه إذا وجدت المصلحة والحكمة التي لاجلها يلتفت ارتفت، وإذا لم توجد فلا حاجة إلى الانتفات ما أخذ هذا الانتفات إنما هو حديث أبي جحيثة وقد روي أيضا عن غيره يعني من فعل بلال أبي جحيثة إنما رآه بمنع لما جاء والنبي صلى الله عليه وسلم بمنع في عجة الوداع قال خرج بلال وأذن يقول هجعلت أتتبع هاهو يعني أنظر إلى فمه عندما ينتهت هاهنا وهاهنا يقول حي على الصلاه حي على الثلاث فأخذ منه أنه ليس هناك التفات إلا في الحيالتين ولا يزيل على كل حال اذا رخصت اخلى بالسنه عرف ان الاذان سيبلغ له من مناره او غيرها وقال القاضي والمجد ما لم يكن بمناره فانه يدور رحمه الله الانتمام لا هو بذلك يرى ان اي على جسده وأنه فإنه لَا على إِلَّا اللَّهُ مَا كَانَ إِلَّا بِاللَّهِ وَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا وَلَا هَذَا قَوْلُ الْمُؤْمِنِينَ وَلَا هُوَ الْعَادِلُ وَلَا يَكُونُ أَحَدٌ en de rest van is er De het فانه حينما يتتبع فاحذر ودل على انه انما يلتفت بهذا اذا ان وجهه لو كان ينحذر اذا انفرض عن المقابل ولم يصابها وما تمكن من ان يتتبع فاحذر وان يقول بعد حيعلت اعداء من الصلاه خير من النوم مرتين ويسمى تفيد بقولي لئلا أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أثوب في السجري ونهاني أن أثوب في رواه وانماجا. ودخل ابن عمر ما ابن عمر مسلما يسلو فيه. فكان يعرج ليسلو فيه أدان الظهر فخرج وقال أخرجت الجدع. ويصار بين الأذان والإقامه. والنداء بالصلاة بعد الأذان ونداء المرا. وهو قول الصلاة والصلاة يا أمير المؤمنين ونحوه. وفصل الأذان بعده بذكر لأنه بدعة لا ترى في شرط في شر الأمور.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 اللهم يا من اجبت حمدا لله الفجر الفرج يا الله يا ترى صلاح وين من الوداع انا سي اقول لها يا حي على صلاح صلاح حي حي على صلاح الله حي على صلاح الله يعني هنم ياك هذه الصلاة التي هذا وصلنا غيره من النوم الذي يظهرنه وراحة التي تقدمونها فكون ذلك في أذان الصبح في أذان ال في أذان طلوع بعد وقد يصبح النغى أنه ينادى الهجري أو الصبح الغريب وأنه آخر النيل. ويؤذلوا لفلح ذات كلها الهجة وترجع عندنا أن الأجان الذي في آخر الليل أغلب ما يكون في رمضان وإن كان نجامهم استهدناه وعلى السنة لأنه قد يكون هناك لأن يبغبوا قيام آخر الليل وهو لا يريد المعارضة اخر الليل المستشعر أو لأنك لا تستهى الوصف حول هذانك وإذن لا يستهى هو إذا كان هناك آذان آخر الليل لكن ليس فيه فهي وطوله الأذان القول الشديد في الاذان الاول كما هو يحوي بعض الروايات ترى بحلم ان الاول هو اذان الفجر وأن لكل صلاه اذانان اذان أزام و اقامه والاقامه كل اذان كما في قوله بين كل اذانين و صلاه اذا اذا ان التهيئه خاصه بالنداء الذي بعد طلوع الهجر وانه هو الاذان الاول والثاني هو الاقامه ورجع الى الهجر اذانا قبل طلوع الهجر لاخر الليل من غلى شهيد هذا هذا هو الصلاه خير من النوم ثبت ان لعله لما أسلم وكان من النبي الذي الله عليه وسلم فقال له إنه نائماً، فطرح الصلاة خير من النوم، فقيل له الذي يسل الله عليه سلاماً، وكان إجنازه آخر لعله في العمل عليها، خير من النوم. يقول هذا شايله إذا وهو الله هو بغيرها من عاد دار الأجلين إنما ينفع من الأجان يسوي بيننا رسلهم فلن إنما يرفع صوتهم منا بقوله أفلا تأثران أو يا ربان الله أنت ربانك كفير من الأن وصالح أن هنا بذلك وجعل أن الأنان قد أجلهاك كذلك أنت ربانك على من يرضى صوتها وهي الأزحة ومن يوتي إليها على الصلاة الى انه لا يأكل يأجوره. ليس راعيًا. تقصي العائلة الموكلة له. أو ترى دائم يضع في الصوت يضع في الصلاة أيها المولود. الصلاة أيها العميد. الصلاة أيها الوزير. يضع في الصوت. يقولون هذا عيّن. لا يأكل يأجوره. وهنا أن النجاة للأذان لمن يريد الصلاة ولمن هو يستمي بها شابس لكي نحن نفس الوقت وعلم أنه نجاة لها من الصلاة فأنا أستاج إلى أي نادة مرة ثانية وإذن يبقاه الجناء أنه قد يقتع جناب الناس من يأمره اليها وهو إذا رؤيه منه مثلا فتاة أو استغال الهياب في الصلاة أو له بعين كما يفعله رجال فاهلنا انا ذاهب يا جده الحاله كانت كويسه انا لا سمح الله الرسائل اللي جينا دي كنا نعمل الاذان واطلعوا عند كل اهلنا وانا وانا على ولا ذلك يستمرون بعمله ولا يسيرون إلى المسجد ولا يسيرون فرمانهم إن كانوا في مساجر أو في منسجات أو في خلغة ونصران أو في أو في بياء ونحوه يستمرون إلى أن يأتيهم من يدفعهم بغا أو توقف شوقا فمن هؤلاء يحتاجون إلى قيمة لا يكفيهم أن يقال الصلاه الصلاة أو صلت انهم فرع منه منه أنهم إذا فرعوا من هلدهم ومن ينادهم أنهم يطيبون عن رجل حتى الغالب وهم يرجعونه على ما كانوا فيه ولا غدا من ذاته الهدفية وأميرهم بإذن حتى يأناه إلى المساجم وهم خائفون إمغة الأولى على المغفايا كما نرى بذلك ربنا ان الله يهديهم ولكل حد ذكرت الله سمعنا أن تخطوطاً للدائمة بعد أن بعد أنه له ذاك الرجال لا يا ترى هو لا يريد قال يقول يا ذاك الرجال دايم يريد الهواء البارد ويريد هذا الكبير من الناس كان قروله بالنوم فلا ينامون من اخر الليل من ساعتين أو ألف أسعارات ويستغرصوا له النوم من ينتبهون من أمد هؤلاء يحتاجون لمن يخلص عليهم دورهم وينسجعهم وقد يلدهم من النقرى قليلا منهم ونبع السوق قد ينتبهون لصوت القليل من ينتبهون لصوت الأبليل أي ناس هذا هذا السائدة إذا إنهم لا لا تدفع، بل قد يكونوا راضين، وهم عليهم راضون أن يعملوا الأسباب التي تجعلهم يطلبون المساعدة أثناء تناولهم. كل هذا طلب من المستورون هو الجح، هو كلام أن كل من ينجرحهم ويأثر عليهم أنظارهم ولا يكون هذا جيداً. جان يا جماعه دي انا صلاه وجه الله او كان لو بعد كده لو كان اللي بيقول هو جنا هو لا ظهر وجه صلاه وجه صلاه وجه الله جاتي بس صلاه طبيعه لما يكون زمان ما يجي قبل اجل هذا الله يلا طلع يوم لا يقال بشكل اذا يا نهارك ابو ليته يا زينا يا يا لله يا لله يا لله يا لله يا لله يا لله يا لله يا لله يا لله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 ja, we hebben dan de deuren en dan de deurkasten en dan we hebben daar een dijammer en dijammer en we hebben daar een deurkast en een deurkast en We hebben een We hebben een We hebben een We hebben een We hebben een We hebben een مما انه استمر على لا يرى هذا على علتين اصبحت السنه ان هذا موضوعا ولا ياتي بهذا البلدان ويذكر السنه وهي ان بعضا من المعلمين يقف به او ينصه به لأننا لانه ينتهي من الاعلان ja, jouw staat er een wat beter. Ik kon er niet naar en wat er was, daar was er een. daar het Allah en de er Maar, فاذكر بعض الاذان يبدو اعجابه لياكل به الشام او المغامر الشهوه اذا اذانه بفعل هذا التكبير او بهذا التكبير او على وجه الصله فانه ياخذه بالاذان يتعلم به فالاذان يجب ان يكون متميزا لا يوجد به ولا يسلم يلا يلا استلمنا البطاقه ارسله على فيا يلا ايه ده الجهاز ايه اصلا ده يا اخي ده عليه الجهاز ده ليس من نص على من دعاء، وياقرأ مثلًا نزار قارع أو عبد فهو ليس من الناس الأذكي، ولا من الناس اللي ما هو من الدعاء. المشكلة أن كثير من الناس قد يعمل علنًا نيرة إذا، ولكن لا تقول أذان. ان هلالا يا كل هذا ما هنا اذا كان قليلا هذا يديه هلال اربع ساعات وسبع ساعات اذا صحا وكانت ان قرى بيه طبعي اللي دوره ثاني او دوران راجعنا يعني تاع يا الله هو يا باجي يا رب الحمد لله همسه يا رب الله يوصلك بالراحه ترى الدنيا غايه يا راكب شلون يا كل يا يا حي يا الله لا يا كلنا كلنا جاب لا هذا هذا الله وربهم كان يعلم ان وهاجان من الليل جاء على عالا مدارات يا ترى هيا بين او دوران ليه ارس اسان كل في الحال ولن يعلمه هو صدق ولا جاءني اني راح اتجوز ولا كان او ويسالني ان يكون هذا من يكون هذا من يكون هذا من يكون هذا من يكون هذا من يكون هذا من يكون هذا من يكون en je wilt in van de jongeren van de de de من اغلب ان يسال الله الظواهر في قصه اخي القدر في هذا ان لا تاخروا نقصا عن الاذان يقال النبي صلى الله عليه وسلم للزياده هذا انزل فانزل فاذا بلغتم او جاء جلال واراد ان وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم إن أخاف الجاة الأنجاني هو الأنجاني وهو يسير أنا رواية صلى الله عليه وسلم وأنا كلّا نتعلمه إذا كانوا يباسترعني وهو الأخلاق في غريسة وكان لأمرين أجل كان حضان السياسة يقول في وسلم صلى <تصفيق> لا خذله ولا يحتاج خذله كملا لا تعلمهم من شاء من سبق ولا هذا إلا أننا جانا ولا أننا ذهلاه. له ومن الْقَبَائِلَ وَاسْتَقْرَبَهُمْ وَمَنْ جَمَعَ أو ja, we hebben dat we we قضى فوائي وأقام للكل بقول جابر صلى صلاة الفجر الاولى وقام للكل لقول جابر قال النبي صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر بعرفه بأذان واقامتين رواه مسلم ولحديث المسعوده قصه الخندق أن المشركين تغلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اربع صلوات حتى ذهب من الليل ما شاء الله ثم أمر بلال ان يؤذن ثم قام وصلى الظهر ثم قام وصلى العصر ثم قام وصلى المغرب ثم قام وصلى العشاء رواه الاسرى وذلك كان قطفاً من فلا وألا من كل هذة إلا يمتنعون وكان هناك صلاتان فالظهر والعطر هي واحد فلا حاجث إلى أزان هان للعطر لأنهم مبتنعون فيكون من ظهرهم ما يكون وهكذا لا جاء وانا كلمني يا باري يا صديق اننا سندعى اعداءه افضل ارقام من الجلاله فاجلنا اداء العائدا هو يفضل ان تؤمن ان يجب ان على اداء الصلوات وأن ان اشتغلون بأداء خلوات ستة هذه كل ثلاثة بأخذ إصانة بأن تجدون أبداً فيها قد يكون بيها حاضرة لكن الصحير أنها لن ترد فارسط من حجوثها لأنه يستخدم أنه واحد هو العمل المسجد وأنه يستخدم أن ما كان يجمع الصلاة وثم لمن سمع المؤدين أو المسلم أن يقول مثله إلا بالحعلة ويقول لا حول ولا قوة إلا بالله بحديث أمر مرسوعا إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر فقال أحدكم الله أكبر الله أكبر ثم قال اشهد ان لا اله الا الله فقال اشهد ان لا اله الا الله ثم قال اشهد ان محمد رسول الله فقال اشهد ان محمد رسول الله ثم قال اي ارد لا حول ولا قوه الا بالله ثم قال على الفلاح قال لا حول ولا قوه الا بالله ثم قال الله اكبر الله اكبر فقال الله اكبر الله اكبر ثم قال لا اله الا الله فقال لا اله الا الله فالصم القديمي دخل الجنة رواحه مكتب وهذا وهذا جدينا الهجر اللي يحدث سعبها كثيرا وقد جاء رواحه يجاوز اللي رجل وقال يا رسول الله إنهم يغلليننا إذا كان قولوا لحذا ما يقولون وهذا هذه. يا سيدنا صلى الله عليه ما يقول يقولنا أرسل الله لي رسول الله أن هذا من صلوا أن هذا النبي لكن إذا على القوم هذا الحديث الذي قاله صار والله لا ركنا عليها يا يوسف يا بارع يا الله لا فقال ولا الله الا بالله والله تعالى اعلم من الله اعلم ولا عاده ولا طول دخل الدنيا هذا يعني ترى الكلام يدل على ان الامر الغريب وكلامك يا حبيبي قال يقول كل المجنين يا بني على ان مرات وراسه هذه ليس من الجيد لما كان الأجانه ذكرا في غير أن يفاجره من يفنه لن يفنه لن يفنه فإنك تجد يفتح وإنك تجد فإنك تجد أن الله جل وعلم وأكبر وأعلى كل شيء اذا كانت تمحى صارت لك ما هو قاعد وحين اذن ساله اول مثل هذا مثل هذا مثل هذا مثل هذا مثل هذا مثل هذا مثل هذا مثل هذا مثل هذا مثل هذا هذا مثل هذا Afnoga, die we nu na hebben gezien, is te vreden, is te actieven. we als je het hebt over de strijd tegen de strijd tegen de strijd tegen de strijd tegen de strijd tegen de de إنما لي علا صلية على صلاة عليها من من الصلاة وأخليها صلية على الهلا من هلا من نبيه لا أقوم لمن سقيت ران إلى أن يقول لا حول ولا قوة إلا بالله من أسمت هنا أن الله صلّى يستعين نوح بالله ja, kijk, wil je eigenlijk wel wat zeggen. We gaan wel een eentje naar ons voor de rijden. En dat ons in we de dat we يا رب يا رب يا قدا لا يا رب يا رب يا عزاز اذكرني بالله ولا تغلني يا رب النجا تمنينا باتت وندفعها من الضياوه منا يا ربنا سجدا اذن اذهل وانجنا ذرا يا من تجاورنا في we contact Isisenk schadende hij её bij Hormростie komt van Issan. Het is een heel ietsjes om jij Dieu is type een We والله هو يقول لها هذا يا صاح الله الله سنع يقول لها أن أجل حيث لا أجل حيث أنا أجل حيث أجل حيث يجنع يجنع به أو يجنع به الثاني يجنع به أن وفي التفيد قال في القروع وقيل يجمع يعني يقول ذلك ويقول الثلاث خير من النوم خير من ليس والله هو الصحاب لنا لنجات يا حبايبي الصحاب او يا دي هذه الذكره الصعب هذا الموضوع ده استغفر الله يا حاجه يا جماعه خلينا هذا هو اول حاجه اللي زي كده يعني انا صار حاجه اليومين هذا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 وفي لفظ دالين الذين اقامها الله واذان بما روى ابو داود عن بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ان الذي لا لن اخذ بالاقامه فلما ان قال فلما أن قال قد قامت الصلاه قال النبي صلى الله عليه وسلم قامها الله وادامها وقال من سائر اقامه كنحو حديث عمره الادان وكان القصاده بتاعتي اللي جايين مش كده اللي قال له هو في خالص ده اللي هو ده اللي انا عايز هو بتاع قاعده هو احلى احلى من اللي انا اللي انا عايز ان انا اقول ان الصلاه يعني كل شيء ان شاء الله يعني ان الصلاه يعني هي حق ولا ثاني ان الزار ولا الله جعل امرنا ان الصلاه يعني على ما هي عليه لكن انها الله هل لا قرونا داخل الاقامة غايبه واقيم الصلاه اقام الصلاه الصلاة الصلاه الصلاة قالوا ها هي فعلها على ماهيتها وترميتها لكنهم سموا هذه الابهار تقامه لما فيها للالهام الحاضرين هذا الحديث الذي فيه ان صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم قال قصامه وسلاما فقد امر ولم ولكن استحب العلماء قالنا ربنا إنا آمنّا بك يا الله فلك الحمد يا الله دعاء يا الله دعاء الى الله تعالى يا سلام يا الله يا من لا يعبدن إلا أنت يا ربنا دعاء الله تعالى مصيغان من الابد ومن عند وريا اجا اجا ف يعني لا قولوا انا هذا الجاعي انا انا اللي اخذوه و انا جاعا انا اذا ما ياكل طيب ديو المدري عليه صار اكثر ولا هو راجع على الجانب الثانيه له على قال لانه تخيل من الدعاء وسعر إذا ولا تخيل من الدعاء عن يدهوم الإيض على أن الدعاء له دكيل واذا يؤذر على الثلاث إذا نرى لما ترحب سؤال أن يحلدها دعاء إذا نرى سؤال أن يحلدها دعاء الله تعالى أن يرى المؤمن من يحلد الدعاء فقال له أنه لن يخلق والله أرmile وقد قامتaaSنع الأهندين عليك صار لك من طابعين ليت شkurف أق되 wi a a tessen أمسألك آس الله أحمقه Erasin وقام الأخرى أن تقوموا الله أحمقه في إلسان بسم الله الرحمن الرحيم يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب الله سبحانه وتعالى أن الله عز وجل أن الله من أهل أهل الدنيا أن الله اللهم أهل أهل الدنيا أن الله من أهل أهل الله ولا أهل أهل الدنيا أن الله من أهل أهل الدنيا أن الله من أهل أهل طبعا كل قبل قبلنا في عندنا لقانا في بعض هذه الوجه لا الى اتجاهين وفي هذا البيان سواء يعني هذا ما يدل على العلاقه لا اتبع من اثر وراء لا والله انا كانه انا والله انا كل افات انا ده انا كده اتجاه انا انا كل ما تقول حاجه تقول حاجه انا عارف لوك اصل ده يعني Ik het niet geval.